بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس التسعون وفيه تفسير سورة عبس من الآية الأولى إلى الآية الثالثة والعشرين أعود بالله من الشيطان الرجيم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 فأنت له تصدى وما عليك الا يذكا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا انها تذكره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 الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة عبس وتولى فيها عبر وعظات وزواج وتنبيهات لمن كان عنده إرادة للخير رغبه في الخير أولها تدى سبحانه وتعالى بعتاب نبيه وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قوم من أشراف قريش تحدثوا معهم وكان راغبا في دعوتهم ودخولهم في الإسلام فبينما هو كذلك إذا أقبل عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه هو رجل اعمى من السابقين الاولين إلى الإسلام مهاجرين فاقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن أمور دينه ويتزود منه بالعلم تزود منه بالعلم النافع جاء راغبا طالبا للعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه اللحظه التي يخاطب فيها هؤلاء المشركين لعلهم يسلمون وابن ام مكتوم له وقت اخر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفوت عليه الفرصة معهم ولهذا قال عبس أي الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه أي أنه قطب وجهه لما جي ابن أم مكتوم في هذه الحالة أو هذه اللحظة طب وجهه كراهية لمجيء ابن يوم المكتوم في هذه اللحظة وتولى أي أعرض عنه أعرض عنه ابن يوم المكتوم وأقبل على قريش لامه الله جل وعلا على هذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى أي من أجل أن جاءه الأعمى الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وقيل اسمه عمرو بن أم مكتوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله وكان في المدينة يؤذن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يستخلفه إذا, إذا سافر صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة يصلي بالناس فهو له فضل عظيم فان جاءه الاعمى قال جل وعلا وما يدريك لعله يزدك لعل هذا الأعمى أن يستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتطهر لأخلاقه وعمله فهو جاء يريد هذا جاء يريد أن يتزكى ما يدرك لعله يتزكى أو يتذكر يعني يتعظ من الرسول صلى الله عليه وسلم بموعظه تنفعه الذكر فهو جاء من اجل هذا وهو حري في ان يتزكى وان يتذكر فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقبله عاتبه الله على ذلك ما يدريك لعله يزكى أو يزكى تنفعه الذكرى أما من استغنى هذا في حق الكفار أما من استغنى عن الإسلام واستغنى عن التذكير عن الدعوة فأنت له تصدى أي تقبل عليه تتولى عن الراغب الطالب للحق وتقبل على هؤلاء الذين لا رغبة لهم في الحق ولا يريدونه فأنت له تصد شف الأول عبس وتولى الأمير الغاير ثم قال هنا فأنت له خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت له تصدى اي تقبل عليه وما عليك الا يجزك لست مسؤولا عن كونه لا يهتدي أنت عليك البلاغ فقط واما كونه يقبل او لا يقبل فهذا ليس اليك هذا الى الله سبحانه وهو اعلم بمن يصلح ومن لا يصلح لها فالهدايه بيد الله عز وجل وهو يعلم ما وهو أعلم بالمهتدين وما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مهمته هي الدعوه إلى الله والبلاغ إن عليك إلا البلاغ أنه لا يملك هدايه القلوب وما عليك الا لا لست مسؤولا عنه إذا لم يقبل ولم يسلم وقد بلغته فأديت ما عليك نحوه وأما أنه يقبل فهذا ليس إليك هذا بيد الله سبحانه وتعالى فلا تحاول ولا تحاول شيئا لا تستطيعه لكن من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس حصل منه ما حصل وهو يحب لا شك أنه يحب عبد الله بن أم مكتوب حما شديدا ويعرف قدره يعرف مكانته ويعرف سابقته بالإسلام يعرف رغبته للخير. لكن رأى صلى الله عليه وسلم أن الاقبال على هؤلاء طمعا في إسلام أن هذا أولى من استقباله لأن يوم مكتوب الله جل وعلا عاتبه على ذلك في هذه الآيات وكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أقبل ابن أم مكتوم استقبله بالبشر والسرور التقدير ويقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هذا يدل على أنه لم يعرف عن ابن أم مكتوم بغضا له كراية له وإنما اجتهد عليه الصلاة والسلام يريد أن يريد أن هؤلاء يقبلون منه الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل ثم ثم إنه سبحانه وتعالى اعاد أعاد قصة ابن أم مكتوم فقال وأما من جاءك يسعى لأن ابن أم مكتوم جاء مسلعا من حرصه على الخير ما هم متباطئ ومتثاقل وجاء بكسل وفتور بل جاء مندهعا يريد الخير رغبة في الخير هؤلاء ما هم, ما هم مقبلين عليك هذا مقبل عليك وجاء مسرعا وأولئك ما, ما لهم رغبة فيما تقول وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يخشى الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا يخشون الله عز وجل ولا يخافونه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى تلهى عن من جاءك بهذه الصفه وتؤجل موضوعه هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على الاهتمام بالمسلمين وتعليم المسلمين وأما دعوة الكفار فيكفي فيها البلاء إذا بلغوا أين قبلواها الحمد لله وإن لم يقبلوا فهذا راجع إلى الله عز وجل وهو أعلم بحاله نحن ما علينا إلا البلاء ولا علينا أن نعلمهم أحكام الشريعة واحكام الاسلام الإسلام وهم ما أسلموا علينا أن نعلم من أسلم ومن يريد العلم علينا أن نشبع رغبته في ذلك فهذه قصة عظيمة استفاد منها أن الاهتمام بالمسلمين وشؤون المسلمين تثبيت الإيمان في قلوبهم ونشر العلم بهم. أنه أولى من متابعة الكفار والاكثار من دعوتهم تكرار الدعوة معهم وهم لا يرغبون هذا هذا الوضع للشيء غير موضعه <تصفيق> ثم قال جل وعلا كلا إنها تذكرة كلا هذه كلمه رجع وزجر كما يقولون كلا إنها أي هذه السورة هذه السورة العظيمة وما ذكر الله فيها تذكرة للمؤمنين تذكرون بها ويتأملونها ويتدبرونها لا مذكّر للمؤمنين كلا إنها تذكرة وفي الآية الأخرى كلا إنه تذكرة في سورة المدثر القرآن تذكر القرآن تذكرة ذكر تذكير موعظة تعليم وعلوم القرآن كثيرة كثيرة علوم القرآن كثيرة فنونه كثيرة منها التلكير والوعظ الموعظة كلا إنها تلفل. فمن شاء ذكر أن عنده رغبة الخير وشاء الخير واراده إنه يذكر القران هذا الدليل على ان العبد له مشيئه وله اختيار ان شاء ذكره اما من لا يشاء فلسنا مكلفين به بمحاوله هدايته ما يستجيب إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العمي عن ظلالته إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فالكافر الذي لا يقبل الحق هذا لا طمع في هدايته لا طمع في هدايته من قبلنا أما من قبل الله فالله على كل شيء قدير فمن شاء ذكره هذا دليل على إثبات المشيئة للعبد والاختيار وأنه يؤمن باختياره ورغبته أو يغفر باختياره ورغبته لا يجبر على الإسلام أو يكره على الإسلام هذا راجع رغبك فإن اختار الخير لنفسه والنجاة لنفسه فإنه يتذكر في القرآن وإن أراد الإصرار على الكفر والبقاء على الكفر فلا مختار لنفسه قل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا تهديد من شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها هذه عاقبتهم والعياذ بالله الذي يكفر هذه عاقبتهم انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهل اي كالفضه الذائبه شديد الحراره يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من شده حرارته بئس الشراب وساءت مرتفقة ساءت النار مرتفقا ومسكنا ثم ذكر من, من, من, آمن من يؤمن من شاء فليؤمن ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من فضه ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الارائك نعمة سواد وحسنة مرتفقات ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فهذا جزاء الفريقين بعض الجهال أو الملاحدة الآن ومن المسان بهضاهم طائر يسلم اللمباء مخير يعني هو مخير صح لكن يقولون إنه, إنه له أنه يكفر إنه له أنه يكفر وحسب قناعته يقولون كذا الآن ويستدلون بالآية على أن الإنسان يخير بين الإسلام والكبر يخير بين الإسلام والكبر هذا كلام باطل لا يخير بين الإسلام والكبر إنما هذا من باب التهديد والوعيد ولذلك ذكر جزاء الفريقين المؤمن والكاذب فهو يجب عليه المساله ما هي مسألة قناعهما مسألة انه يجب عليه أن يؤمن يجب عليه إذا كان يريد النجاة لنفسه يجب عليه أن يؤمن إن جاء وإنقاذ لنفسه ولا يهلك نفسه ليس هذا تخييرا هذا تهديد هذا امر تهديد العلماء يقولون ان الامر قد يكون للتهديد يكون الامر للتهديد هذا تهديد وليس تخييرا بين الكفر والايمان فمن شاء ذكره كلا انها تذكره فمن شاء ذكره يعني القرآن ذكر القرآن وتعلم وتدبر وعمل به وأكثر من تلاوته يفعل هذا لمشيئة ورغبته ما يجبر على هذا الشيء ما هو مجبر ولا يكره على هذا الشيء فمن شاء ذكره فلا إنها تذكرة ومشاء ذكرة فهذه مسألة يجب تنبه لها لأن بعض أهل الضلال والجهال يقولون الإنسان يعني يختار الكفر أو يختار هذا حد من او يختار الإيمان حسب قناعته ولا تدعو الناس إلى الإيمان والإسلام لا تدعونهم لا لا تدعونهم لا تبينون لهم الخير والدعوة والإسلام تركوهم هم مقتنعين بما هم عليه أنتم ما يدعون ما تبينون لهم هذا كلام باطل الله امرنا بالدعوه وامرنا بالبلاغ وامر نبينا بالبلاغ امرنا بهذا وامرنا بالجهاد في سبيل الله نشر هذا الدين ما نخلي الناس بهواهم. كلا انه تذكره اما شاء شاءك في صحف وين مكان هذا هذا القران هذا القران وين مكانه في صحف في صحف الملائكه صحف صحف الملائكه في صحف مكرمه مصونه لا مبتذله في صحف مكرمه مرفوعه مرفوعة يرفع قدره حسا ومعنى يرفع قدره ولا يمتهن المصحف ولا يهان ولا يستهان به وانما انجل ويحترم ويرفع معنا حسا ومعنى حسا بان يرفع ولا يلقى في الارض او في المزابل ومعنا بان يعتنى به ويحترم ويعظم لانه كلام رب العالمين كلام رب العالمين في صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة القدر مطهرة مطهرة من الكذب والباطل لأن القرآن حق لا مرية في ذلك حق على حقيقته ليس فيه كذب ليس فيه ليس فيه شيء لا فائدة فيه او هو من خضوب السلام لا القرآن حظيم القدر مطهر من الباطل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده ولا يأتي بعده ما يكذبه لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني من قبله ولا من خلفه يعني من بعده تنزيل من حكيم حميد هذا هو القرآن وشأن القرآن والعناية بالقران ولهذا من من أهان القرآن فإنه يرتد عن دين الإسلام لو أن مسلم أهان القرآن وداسه أو ألقاه في مزبله فإنه يرتد بذلك عن دين الإسلام والعياذ بالله هذا من أنواع الردة من نواقض الإسلام من الذي يحمل هذا القرآن من الله؟ إلى رسله من؟ يأيدي يا سفرة من الملائكة جمع السفير والسفير هو الواسطة بين الله وخلقه فهذا القرآن إنما يحمله سفرة كرام بررة لا تقربه الشياطين قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع أي القرآن والوحي لمعزولون مبعدون عن الوحي القرآن تتولاه الملائكة الكرام يبلغونه لمن ورسلوا إليه وكذلك سائر الكتب الإلهية تتولىها الملائكة ولا تفربها الشياطين ابدا بأيدي سفر كرام وصفهم بأنهم كرام من الكرم وهو الوقار والتكريم ايضا يكرمون يكرمون من قبل الله جل وعلا ومن قبل عباد الله فهم يكرمون عليهم الصلاة والسلام ليس كالشياطين مهانون ساقطون حقيرون لا ملائكة كرام يكرمون ويجلون ويعظمون لأنهم رسل الله عز وجل والسفر بين الله وبين خلقه بأيدي سفره كرام برر جمع بار والبر ضد الاثم فالملائكه لا يقعون في إثم ابدا ولا في معصيه ولا في مخالفه صانهم الله عن ذلك فهم برر جمع بار والبر هو ضد الإثم ضد الكذب كرام برر ثم إنه سبحانه وتعالى بين حالة هذا الإنسان هذا الإنسان الآدم إذا لم يهده الله إذا لم يكرمه الله إذا لم يمن الله عليه فإنه من أحقر الحيوانات وأخبث المخلوقات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولا في أعلى علمية وأما من تردى إلى الرذائل كأنه يكون من من أخص المخلوقات تحسبوا أن كرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا قال سبحانه وتعالى لما بين مكانه القرآن ومكان أهل الإيمان بين جنس الإنسان الكاذب الإنسان الكاذب فقال قتل الإنسان قتل يعني لعن قتل هنا معناه اللعن أي لعنه الله السبب؟ ما أكفر ما أشد كفره ما أشد كفره بالله عز وجل كفره بنعم الله كفره بالقرآن وهذه صيغه التعجب ما اكثره اكثر به هذه صيغه التعجب قتل الانسان واي جنس جنس الانسان والمراد به الكافر ما اكثره اي شيء أكفره الا الهوى والشقاء والعياذ بالله قتل الانسان ما أكفره ثم بين أصله أصل هذا الإنسان هل يتكبر تعاظم في نفسه استكبر عن آيات الله استكبر على رسل الله ما فكر بأصله من أي شيء خلقه خلقه الله من نطفه خلقه من نطفه وهي نقطة المني نقطة المني مني ماء مهين مهين ضعيف هذا أصله من نطفة خلقه الله من هذه النطفة فقدر قدر أعضاءه وأعصابه وعظامه وعقله وقدر أجله وقدر عمله قدر حاله من شقي أو سعيد كل هذا قدره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان خلقه فقدره عناية الله اعتنى بهذا الإنسان هو مثل الحيوانات من الأخلقات الأخرى التي خلقت لنفع مؤجل وتنتهي هذا الإنسان لا يراد به مستقبلاً ينتظره ولذلك سخر الله له هذه المخلوقات سخرها لمصالحه وأدر عليه الأرزاق وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب الله اعتنى بهذا الإنسان ومع هذا يكفر بالله عز وجل من نطفه خلقه فقدره له باللي خلق نفسه ولا أحد خلق غير الله سبحانه وتعالى كيف يهرب ويكفر يتمرد على ربه سبحانه وتعالى يتكبر ولهذا يقول يقول الحسن البصري يقول كيف الإنسان يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين مخرج بول المرأة ومخرج بول الرجل لأنه يخلق من ما الرجل وما المرأة كيف يتكبر هذا؟ ما يذكر أصله من بته ومن من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسره السبيل وهو الطريق يسره دله عليه وارشده قيل المراد بالسبيل خروجه من بطن امه من الذي أخرجه من بطن امه الله اخرجكم من بطون امهاتكم من الذي يسر خروجه من بطن امه لو تجمع اهل الارض ما قدروا على إخراجه من بطن أمه بهذه الكيفية هذه الكيفية كان رأسه في بطن أمه إلى أعلى فإذا اقبلت الولادة صار رأسه إلى أسفل وش أول ما يخرج من الإنسان؟ رأسه وأول ما يخرج من الحيوان؟ اول ما يخرج من الحيوان رجله أما الإنسان لأن الله كرمه و سهل خروجه فيخرج يخرج اول ما يخرج راسه ينكسه الله من عند الولاده يخرج راسه بسهوله هذا بسهوله جدا هذا من ايات الله سبحانه وتعالى وعنايته لهذا الانسان وهو في بطن امي وقيل المراد بالسبيل طريق الخير والشر وهديناه النجدين اي طريق الخير وطريق الشر هداه يعني أن الله سبحانه وتعالى دله على ما يريد هو إن كان يريد الخير يسر له طريق الخير وإن كان يريد الشر يسر له طريق الشر هديناه النجدين والسبيل يسره يعني الطريق طريق الخير وطريق الشر ولا مانع ان يكون المراد هذا وهذا سبيل خروجه من بطن أمه سبيل السلوك ولا بعد خروجه من بطن أمه إما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر بمشيئته واختياره ما أحد يجبره ثم السبيل يسره طيب الإنسان هذا يعمر يعيش ويبتل بحي ولا له أجل له أجل قدر الله, الله له اجلا في هذه الدنيا هو, هو محق العمل والتحصيل للآخرة ثم أماته عند نهاية أجله من الذي يتوفاه والله جل وعلا ما هو ما هو بالإنسان ولا أحد ما أحد يقدر يسلب الحياة من شخص إلا الله جل وعلا أماته يمكن تقول أمه يقتل هل يماته اللي, اللي قتله نقول أماته بأمر الله قتله بأمر الله الله هو الذي سلطه عليه تعددت تعددت الأسباب والموت واحد الله جعل للموت أسبابا من لم يمت بحد السيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فالله هو الذي قدر أنه يقتل. قدر انه يسقط في البير. قدر أنه تدعس السيارة تنقلب به فل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى يموت بأمر الله على أي صفة أرادها الله سبحانه وتعالى ثم اماته هذا هو اللي موت نفسه تقول يمكن تقول هو يقتل نفسه نقول نعم يقتل الله قدر انه يقتل نفسه دبره انه يقتل نفسه الله دبره انه يقتل نفسه فالموت بيد الله سبحانه وتعالى والاجل بيد الله جل وعلا ثم اماته طيب اماته اذا مات يلقى في الجيف معه جيف الحمير والكلاب لا اماته فاقبره جعله في قبر يصونه ويواريه يواري جثته يواري جثته لئلا يتاذى الميت ويتاذى به غيره أيضا هذا من عنايه الله بهذا الانسان فالقبر من نعم الله على هذا الانسان ولم يجعله ممن يلقى مع الجيف والكلاب والحمير ثم ماته فاقبره فأقبر اي جعله في قبر من الارض وأمر بدفنه حتى الكافر, يدفن. ما حتى الكافر يدفن مما أن يدفنه الكفار ويتولاه الكفار وإلا إذا مات عند المسلمين ما يتركونه يدفنونه يدفنونه لكن ما يدفنونه في مقابر المسلمين كل ما يجوز لهم يتركونه وهو كافر لأنه إنسان لأنه إنسان هم مثل الحيوانات ولما مات أبو طالب عمر الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وليس له أحد من الكفار يتولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يواريه أمره أن يواريه وأن يسكنه فالإنسان إذا مات لا يترك له حرمه وان كان كافرا له حرمه فيدفن ويقبر هذا من نعم الله عنايته بهذا الانسان ثم اماته فأقبره طيب يبت المقبور يعني يصير مثل البهائم اللي لا ماتت خلاص ما, ما لها اخره ولا لها جنه ولا نار لا ثم اذا شاء جل وعلا انشره اي بعثه من القبر يعني وان يروعه تجي النتيجه اذا شاء انشره ثم يذهب الى القيامه وإلى الحساب والى الجنه والنار دار القرار خلاص يستقر اما في جنه او في نار فهذا الانسان ما يضيع ابدا لا في الدنيا ولا في الآخرة طيب الله جل وعلا أليس الله يرزق الكفار يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم وهم كفار لأنهم عباده وهذا من رحمة الله عز وجل في خلقه الله جل وعلا لا يضيع هذا الإنسان ولو كان كذلك ما في الآخرة؟ هو الذي ضيع نفسه هو الذي ضيع نفسه في الدنيا حيث انه لم يستعد للآخرة ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا من عدل الله سبحانه وتعالى هذا من عدل الله انه ما يضيع عمل عام ولا يسوي بين الكافر والمؤمن في الآخرة بل يجي كل عامل بعمله ولا يظلم أحدا ثم إذا شاء انشره طيب هذا إنسان لهذه هذه عناية الله به ماذا قابله كلا لما يقضي ما أمره ما قضى ما أمره الله به من عبادته توشيده وطاعته بل غيع وكفر بالله عز وجل مع أن الله قد اعتنى به هذه العناية التي لم يعتني لم يعتنيها بأحد غير هذا الإنسان ومع هذا كفر ما اكفره قتل الإنسان ما أكفره ما شد كفره كلا لما يقضي ما أمره ما أمره الله به من عبادته وتوحيده وطاعته لا استكبر عن ذلك وعتى وتمرد عجب هذا الإنسان هذا الإنسان مع أنه عاقل مع أنه عاقل مفكر قد يكون يخترع الطائرات والمدمرات والمراكب البحرية والجوية والأرضية هو عاقل مفكر لكن لم, يذ... لم يشكر الله عز وجل ولم يفعل ما أمره الله به من طاعته بل إنه تكبر هذا عجب من, من يضر بهذا هذا الإنسان الذي يعمل هذا العمل من يضر يضر نفسه يضر نفسه ولا يضر الله شيئا الله غني عنه وأيضا لا يضر غيره من الخلق كل له عمله كل له عمله ربما يكون الأب في النار والابن في الجنة بسبب العمل فهذا إبراهيم عليه السلام في أعلى النعيم وهذا أبوه في اعلى الجحيم في اسفل الجحيم في اسفل الجحيم والعياذ بالله ما نفع كل يجازى بعمله هذا هو العدل منتهى العدل ام حسب الذين, الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات فالله جل وعلا بعدله ما يسوي بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر ولا يظلم احدا لا يعذب احدا بغير عمله ولا ينعم احدا بغير عمله كل له عمله لكن العمل الصالح يضاعفه من عنده من فضل سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة وأما الكافر فلا يضاعف عليه لك لا يجزى بشيء لم يعمله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هذا فضل من الله ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها هذا عدل عدل من الله عز وجل فجزاؤه دائر بين العدل والفضل نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وجميع المسلمين صالح القول والعمل وأن, وأن يوفقنا لتدبر هذا القرآن تذكره وقلاوته والعمل به صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ: خفقكم الله هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالا بهذه السورة نعم يجتهد قد يجتهد ويحصل خطا في الاجتهاد أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاه والسلام ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم أما أنه يجتهد احيانا فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الله جل وعلا قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكمه مع انكم علمتم ان الرسول ما ما عمل مع ابن مكتوم هذا العمل الا عن يعني اراده خير واراده هدايه هؤلاء واراده هدايتها هؤلاء الذين يجتمعون به فرصه اعتبرها فرصة عليه الصلاة والسلام الحرص على هدايه الخلق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الابتداء في الدعوه الابتداء باشراف الناس قبل فقرائهم ما يدرك ما حكم الابتداء في الدعوه عشرات الناس قبل فقرائهم بما يترتب على ذلك من المصالح. لا البداية بال الرؤساء أو بالملوك نعم. لأن الله إذا هداهم اتدع أثلاهم. البداية بالرؤساء والذين لهم شان نعم. لكن لا جاءك مسلم يسأل يريد الخير ولو أنك عند عند ملك ولا عند تبدي المسلم. بدي المسلم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة قاعدة وهي لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ما معنى هذه القاعدة معنى واضح الرسول أراد انتهاز الفرصة لعلهم يهتدون هل هدايته متيقنه ولا موهومه موهومه عبد الله بن ام مكتوم هدايته متيقنه ولا مظنونه متيقنه فلا يترك شيء متيقن لشيء مظنون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمه مرفوعه مطهره هل يؤخذ من هذا عدم جواز وضع المصحف على الارض بل إلا. نعم لا يوضع المصحف على الارض يرفع اذا كان الانسان يصلي ومعه مصحف ما يحطه في جيبه ولا يحمله معه فلا يضعه على الارض الا ان كان يصلي على فراش السكه ما يصلي يوضع على الفراش طاهر ما يصلي نعم وكذلك وفقك الله يقول هل يؤخذ من قوله سبحانه في صحف مكرمة حرمة مد الرجل إلى المصحف إذا كانت المصحف قريب نعم لا يجوز مد الرجل إليه أما إذا كان بعيدا المصحف هنا عند المحراب وانت عند الباب الأقصى الشرقي ما في مانع يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأيت شخصا في المسجد وقد رأيت شخصا في المسجد وقد وضع القرآن على الأرض مباشرة فأخذته ووضعته على الحامل فغضب مني وقلت له إن القرآن يجب أن يرفع واستشهدت بقوله مرفوعة مطهرة فهل استشهاد صحيح وهل فعل صحيح نعم جزاك الله خيرا وأنت علمت هذا الجاهل أنت علمت هذا الشيء هذا طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأشخاص يقولون إنه إذا انتهى الشخص من قراءة القرآن فإنه يقول صدق الله العظيم وبعضهم يقول إنه لا يقال هذا اللفظ فما الراجح في ذلك ما هو الراجح الحق ما هو الحق في ذلك هل قال انه يقول صدق الله العظيم يجيب دليل إذا جاب دليل ما قال وما جاب دليل فهو مخطئ ما في دليل على أنه بعد ما يفرأ من القرآن يقول صدق الله العظيم هاتوا لنا دليل ما في دليل نحن لا نحدث شيئا من عند أنفسنا أو نقلد من يفعل هذا من غير دليل نعم الله صدق جل وعلا ونصدق من, من الله قيل قل صدق الله وابتبعوا ملة إبراهيم الله صدق لكن كونه يخصص في هذه الحالة بدون دليل هذا بدأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى كثيرا يقول نرى كثيرا من الناس إذا سقط المصحف من أحدهم قاموا بتقبيله وقالوا هذا من تعظيم القرآن فهل هذا الفعل صحيح نعم لا بأسر هذا من تقدير القرآن وكان بعض السلف يقبل المصحف كان بعض السلف يقبل المصحف نعم حفظك الله هذا خاص بالسقوط فقط ولا دائما لا لو ما لو ما سق يجوز قبل المصحف لو ما لو من مكانه قبل ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قوله تعالى قتل الإنسان ما فرح هل يؤخذ منه جواز أن يقال للإنسان قاتلت الله عوضا عن لعنه إذا كان يستحق هذا الدعاء الدعاء يدع عليه بإيران إذا كان لا يستحق فلا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله بعض الدعاة في الغرب يذكرون قصة ابن أم مكتوم في حجية على حجية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على إيش يذكرون قصة ابن أم مكتوم يذكرونها في حجية النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا في دعوته لما ذكر هذا الذي أنزل عليه ولكتمه نعم هذا يروى عن عائشه قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لو كان محمد كتم شيئا من القران لكتم قصه ابن ام مكتوم نعم يقول حفظك الله فهل استخدام هذه القصه في حجيه النبوه صحيح ام لا ما في شك نعم يقول فضيله الشيخ الله بالنسبه هو حجة في البلاغ أنه بلغ صلى الله عليه وسلم الذي يحتج به على البلاغ انه ما كتم شيئا من القرآن بل بلغ الناس هذا القرآن بلغهم ما أنزل إليه من ربه وفي هذا رد على الشيعة أن يقولون إن الرسول كتم علما ولم يفضه إلا لعلي فقط فتم العلم عن غيره ولم يفضي به الا الى علي بن ابي طالب وعلي رضي الله عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حلف بالله الذي خلق الحب والنوى ما خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون اخوانهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من لم يدخل الاسلام يكون كافرا وإن لم, وان لم تبلغه الدعوه وهل يلزم عندنا بلوط والدعوه يكون من اصحاب الفتره امره الى الله يكون من اصحاب الفتره نعم ويقول هل يلزم من قيام الحجه على غير المسلمين ان تفهم الحجه او ان مجرد نعم, نعم اذا كان من بلغته الحجه يقدر على فهمه لو اراد فانه قامت عليه الحجه إذا كان يقدر على فهمها لو أراد ذلك فإنها قامت عليه الفتح لانه هو اللي فرض. نعم أما إذا كان بلغ القرآن لا يفهم معناه هل فهذا هذا لا بد بين له معناه. نعم. يقول فضيلة الشيخ لا يزيدون الآن يقولون لازم يقتنع لازم يقتنع حتى لو فهم لو فهم ما يكفي لازم يقتنع. نعم. لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترك المصحف مفتوحا ثم العودة إليه بعد مدة فيه شيء حيث قال لأحدهم لا تترك المصحف مفتوحا وأنت لا تقرأ فيه إذا كان يتعرض لشيء يتعرض لشيء لا يليق بالمصحف مثل غبار مثل شيء غير مناسب نعم فأن تصون المصحف اما إذا كان ما يتعرض لشيء فلا معنى نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله يقول إذا كان الفعل من الغد فإنه لا يقال هذا إلا أن يشاء الله يقول إذا كان بعد ساعة أقل من الغد فهل يقول هذا القول لا هذا السبب سبب نزول الآية لما سأله اليهود عن عن الخبر سألوه عن ذي القرنين سألوه عن أصحاب الكهف لما سألوه قال أخبركم غدا إن شاء الله الله جل وعلا قال له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال غدا ثم إن الله بين له القصص الثلاث نعم في سورة الكهف سورة الخو... قصة الخضر قصة ذي آه... القرنين قصة أسحاب الكهف في أولها نعم ويقال انهم سألوها عن الروح فالله جل وعلا قال ويسالونك عن الروح قل الروح منها بربي فلم يبين لهم مثل ما بين في المسائل الثلاث ما بين لهم الروح لأنها سر من أسرار الله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نحن نخرج إلى البر فاحتلم رجل منا ولم يصلي الصلاة في وقتها بل اخرها حتى ارتفعت الشمس ثم اغتسل وصلى صلاة الفجر لانه في تلك الليالي كان الليل باردا والفجر باردا فهل فعله صحيح لا لا صحيح إذا كان ما يستطيع الاغتسال لشده البروده يتيمم يا رب تيمم بالتراب ويصل الحمد لله التراب طهور عند العذر قد فعل هذا عمر بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في وهو في سرية أمير سرية احتلم وكان الجو باردا جدا فتيمم وصلى بهم صلى بهم إمام ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فأقره على, على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في إحدى الجمع صلى بنا الخطيب وخطب بنا خطبة واحدة جهلا منه أو نسيانا أسأل الله العافيه يقول فما حكم صلاة ما هو جهل ولا نسيان يتعمدون هذا هؤلاء متعالمين الآن ظهروا على الناس يريدون خالفون ما عليه غيره فيخطبون خطبة واحدة ما تصح الجمع الا بخطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وخلفاء وجميع المسلمين يخطون خطبتين هذا إجماع هذا يجوز هذا الشذوذ وهذا ال لكن هؤلاء خطر على الأمة هالمتعالمون هؤلاء خطر على الأمة أن يظلموه يجب الأخذ على ايديهم نعم يقول فضيلة الشيخ الله رجل تزوج وأنجب وأنجبت امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه فما الحكم الشرعي؟ رجل تزوج وأنجب من امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه فما الحكم في هذا؟ هذا يذهب إلى القاضي يذهب إلى القاضي ويحور المرضعة ويسألها فإذا صح الرضاع بشروطه يفرق بينهما وأولاده له لأنهم من وطئ شبهة وهم يتبعونه نعم يقول لكن لا يفرق بينهم الا قام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الصطور ما حكم بيع الصطور السباع هذه سباع هذه سباع هو نا... ورد النهي عن بيع الكلب ثمن الكلب ورد النهي عن ثمن الكلب اما الصقور فلم يرد فيما اعلم فيها شيء ها ف... في المعاملات في نعم وان كان احد عنده دليل على تحريم بيع الصقور فليبينه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل اخذ من مالي شيئا من غير استئذان ثم طلب مني رجل أخذ من مالي مالي شيء. من مالي مالي مال المتكلم نعم أخذ من مالي شيئا من غير استئذان ثم طلب مني السماح فقلت له ادفع لي مبلغا من المال لأسامحك فهل فعلي هذا جائز خذ مال خذ راس مال اللي هو قد يرد عليه من غير زيادة زيادة ما لها وجه أخذ ما أخذ من المالك ويكفي أقول حديثك بيزاق الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا موظف وأعمل منذ سنين طويلة في هذه الوظيفة وهي زادي وزاد أولادي وأحب عملي وأحب بعض زملائي ولكن يا فضيلة الشيخ أجد مضايقة من بعض الزملاء لي كثيرا فبماذا تنصحونني وهل ابقى وفقكم الله نعم عليك بالصبر هذا من عمل انه نجيه وأن انت محتاج ايضا اوصيك بالصبر أو إذا انك ما صابر اطلب النقل الى محل اخر والاعمال كثيره والوظائف كثيره ولله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التصوير بالفيديو وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين نعم يدخل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام لعن المصورين كل شف كل مصورا في النار لم يستذني أحد يجوز لا في الفيديو ولا في ولكن عند الضروره أفتاء علماء العصر او بعض علماء العصر أكتوا انه عند الضرورة لا بأس صور مثل رخصة القيادة بطاقة الشخصية الصور الضرورية اللي ما يستغني عنها الانسان في أموره وشؤونه إلا بها هذه الضرورة ما يباح للضرورة؟ يباح للضروره ما لا يباح لغيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تصوير الطبيعة يعد من تصوير ذوات الأرواح لا تصوير الجبال والأنهار والمباني و... ما هم تصوير ذوات الأرواح لا بس رخص به عبد الله بن عباس قال إن كنت لابد صانعا أصور ما لا روح فيه لا. لا. الشجر وما لا روح فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو جهر إمام في صلاة الظهر م? لو جهر إمام في صلاة الظهر ثم تذكر فسكت فهل يسجد لسه لا. نعم يسجد لسه سجود لسه سنه ولو لم يسجد فصلاة صحيحة نعم وكذلك حفظك الله يقول لو نسي إمام الجهر بالتكبير للركوع والسجود فهل عليه سجود سهل يستحب يستحب له أن يسجد وما دام أنه كبر ولو سرا أتى الواجب لكن يسجد لعدم الجهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أنكم حفظكم الله تفتون بعدم جواز وضع الدفايات أمام المصلين في المساجد أخصاد المفتوى بترقيع المشايف أنه لا باس يستعنى مال الدفايات في المساجد من اللي قال لني مختن بهذا نعم الفتوى موجودة أو عالية توقيع الشيخ بن باذ نعم يقول فضيلة الشيخ هذا ما هي بنار فائمة ما هي بنار وإن كانت سهارة أو تحرق لكن ما هي بنار نعم يقول فضيلة الشيخ النار المراد بها النار اللي توقد بالحطب. يعبدها المجوس لأن المجوس يعبدون النار ويوقدونه النيران للعبادة نعم هذه ليس للمبة هل لمبة, لمبه همامك الآن هي نار بناء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب فإذا أردت أن أشتري كلبا للصيد أو الحراسة فهل ثمن الكلب يكون حراما وينعقد البيع لا ما ينعقد البيع والثمن حرام. لا يجوز في الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهل ومهر البغي نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تصم رمضان لمرض يرجع برؤه فماتت قبل أن تقضي الصيام فهل يخرج عنها أهلها في طعام مسكين عن كل يوم هما يلزم الإطعام أو القضاء عنها إلا لو أنها أمكنها القضاء بعد رمضان ولم تقضي أو أن تجب عليها الكفارة أو يصام عنها أما إذا كان ما تمكنت من القضاء بعد رمضان وماتت فليس عليها شيء لكن من اراد أن يصوم عنها من باب الاحتياط فلا بأس نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة إذا كان في الثوب منيا هل يلزم غسله؟ لا المني طاهر المني طاهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه أثر المني كانت عائشة تفركه يابسا من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي به نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد ان يخرج الزكاه مجزاه في كل شهر ابتداء من محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجه قد اخرج زكاته مسبقا كلها هل يجوز هذا اين السؤال اذا كان تمام الحول للزكاه في شهر ذي الحجه من كل عام ويريد ان يخرج الزكاه مجزاه في كل شهر ابتداء من شهر محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجه قد أخرج زكاته مستقاً كلها يعني بجزء على السنة كلها لا الزكاه على الفور راج الزكاه على الفور إذا وجبت ويخرجها في وقتها على الفور ولا يؤخرها إلا لعذر اذا كان لعذر ما عنده دراهم ينتظر مجيء الدراهم ويخرج. المستحق ما هو بحاضر ينتظره ما في مانع أما إذا كان غير عذر له نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها فهل تكون هذه المدينة دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين إذا إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها فهل تكون هذه المدينة في بلاد الكفر تعد دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين لا ما يبدأ للهجرة العبرة هي الحاكم إذا كان الحاكم لها مسلما هي دار الاسلام ولو كان فيها كفار. أما إن كان الحاكم كافرا فلو كان المسلمون كثيرين فيها، لا تعتبر دار إسلام. ولكن الهجرة إذا لم يستطع فهو معذور. في بدار دار الكفر وقت عذره فقط. نعم. تقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول إذا علمنا أو يعني يعني تجعل دار إسلام إذا كان يحكم فيها بالشريعة. الحاكم يحكم بالشريعه هذه دار أما اما اذا كان يحكم بغير الشريعه هذه دار كفر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا علمنا بالساحر الذي عمل السحر وتيقنا من ذلك فهل يجوز لنا ان نطلب منه ان يقوم بحل السحر الذي عمله إذا كان هويه ما هو بحال السحر وانما يتلف السحر ولا يتلف السحر لا بس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان يبي يعمل سحر كامرون يعمل سحر هذا ما يجوز ما يجوز حل السحر بسحر مثله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب مستقيم واقع في الذنب دائما وكلما تبت وقعت فيه وقد استحييت من الله من استمرار التوبة ثم العودة للدم فبماذا تنصحونني ننصح كل ما وقعت في دمبا تتوب ولو تكرر هذا ولا تقنط من رحمة الله ولا تستحي من الله فاترك التوبة لا تبي الله اللهم تنتوب الذين إذا فعلوا فاحشه وظلموا وانفسا ذكروا الله استغذروا لذنبه قل يا عبادي الذين أسرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكل ما اذنب تب إلى الله عز وجل ولا تياس من القبول أو تقول أنا أستحي من الله إذا سوف تستحي تب من الله عز وجل ولو تكررت منك ولكن ابتعد عن الأسباب اللي تجعلك تعود إلى المعصر حبما أن جلسات سيئين فسيئون فيسببون لك تقع في المعصية في جالس ناس فاسدين فابتعد عن أهل الفساد وعن جلساء السوء إذا كنت انك تنظر في أشياء مغريه تجر إلى الفتنة مثل الصور الفاتنة مثل الفضائيات الهابطة ان جتن بالأسباب التي توقع في المعصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقل عن أحد طلبة العلم أنه يقول إنه يجوز جمع الصلاة لمن يذهب لمحافظة الخرج للعمل فيها ويقول إن المسافة تحسب من بيتك إلى البيت الذي تذهب إليه وتسافر إليه فهل هذا قول صحيح؟ لا المسافة تبدأ من خروج من من خارج البلد اذا كان بين البلدين بين بنيه نهايه البلد الذي يقدم اليه ونهايه البلد الذي خرج منه بينهما 80 كيلو هذه مساله فصل اما بيتك لا نعم انتهى <تصفيق> الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه